ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن اددا فانما يسرناه بلسانك فان لتبشر به المستقيم لتبشر به المستقيم وتنذر به قوم اللدّام وكم أهلَكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا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 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وعفا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهي أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي نارا أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا نوسى إني أل ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدة قوى